بسم الله الرحمن الرحيم يسى والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم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 وَجَعَلنا مِن بين ايديهم سدّاً ومن خلفهم سدّاً ومن عنفهم سدّاً فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا ينفعهن وَتُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْمُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا خَدَّمُوا خد وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ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 شرم مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم لا مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إن تغيرنا بكم لَإِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا فَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المؤسنين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنّهُ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنَّ إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ بيكم فاسمعوا قيل دفن جنّه قال يا ليت قومي يعلمون قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي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 أرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأخلوا من ثمره وما عملته أيدي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 الشمس فوق تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والخمر فقدر الله لنا نزلا حتى عادت العرجون القديم الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر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 قال الذين كفروا للذين عملوا أنقعن من لو يشاء الله أقعامه إن أنتم إن أنتم في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما Ma yönvürön, إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجذاث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ولنا من بعث لنا من يوقظنا هذا ما وعد الرحمن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فَإِذَا هُمْ جَمِيعُ الَّذِينَ مُحْبَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُعْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إلا مَا كنتم تَعْمَلُونَ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 وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبيون وأن هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اسنُوا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ اليوم نختم على أخوائهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاءنا قمنا على أعينهم فاستبق الصراط فاستبق الصراط فإن لا يبصرون ولو نشاءنا مسخناهم على مكانتهم فمستفاعون ضيئون ولا يرجعون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 يَتَّخِذُونَ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ دُنْدٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ مَا أنى خلقناه من نقفة فإذا هو قصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها قل الَّذِي يُحْيِي الْمَوْتَىٰ أَلَمَّا خَلَقَهُ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ مِنَ مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنها أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون